اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أول اننا شخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق اننا شخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطيور محشوره والطيور كل له اواب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إذ تَوَلَّى الْمُحَرَّمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَشْتَطُّوا اهْدِنَا إلى سَوَاءِ الصِّرَاطِ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا عَمَّا قَدْ خَطِينَا فَتُحْسِنْ إِلَيْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَا تَشْتَطُّوا تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال قِلْ نِهَاهَا في فِي الْخِطَابِ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ تَفُلَكُ إِلِيْهَا وَعَذِّنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عِجَتُكَ إِلَى نَعَاجِهِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ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 يُوقِنُ لَنَهُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَضَعَ لَهُ وَأَنَابَ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ ما فتناه ظَ لَذ فَ لَذ وَإ لَ وَدَنا لَزُفَ وَحصنَّم آاب وَإ لَ وَن دَ لَفحسم آاب يا دود إ نَكَ فَليفَتًا فِي الأَرْضِ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ الناس بالحق ولا تت تَضِلّ بِالْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَكُن فِي ضَلَالَةٍ عَمِيٍّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نسوا يوم الذين <تصفيق> يظلون